الف لام م م را تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن ولكن اكثر الناس لا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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاوات وجنات وفي الارض قطع متجاوات وجنات من اعناب وزرع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 بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما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 ما في الأرض جميعا ومثله معه, ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفَمَن يعلم أنَّ ما أنزل إليك من ربك الحق كمن وأعمى إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سوء الْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَضَبِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَق الصَّلاةَ وَأَ فَقُ مَِّا رَزَقَن صَِّ وَعَانية تَِّ وَعَانةَ وَيدَرأونَ بالِالحَسَنَةِ السئَةَ أُولائِك أُلائِكَ لَم عُقُبَ الد جََّ تُعَدن جََّ تُعَدن يَدُخُلونَ وَمَا صَلَحَ مِنْ أَبَم وَم صَلَحَ مِنْ أَبَم وَأَزْودم وَذُّاتم وَالْمَلَائكَةُ يَدُخُلونَ وَالْمَلَ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 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ, أولئك لهم اللعنة وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ الله يبسط الرزق لمن يشاء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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت, قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم كذلك أرسلناك في أمة مَةِنقدَ خَلَت مِنْ قَلِهَا أمَم قد خَلَت مِنْ قَلهَا أُمَم للتَتُ وَعَلَم للتَتْل وَعَلَم الذي أَ حَنَ إلَكَ وَهُم يَكفُرونَ بالَِّحْمان قُل وَ رَّ ل إلَه إَّ عَلَ تَوكلتُ وَإِلَ مَتَبَ. ولو أن قرانا سيرت بالجبال او قطعت به الارض ولو ان قرانا سيرت بالجبال او قطعت به الارض او قطعت بالارض او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا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 أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَرِئِم حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ بِأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي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 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب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 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ, من ولي وَلَا وَاقَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نأتي الأرض مِنْ أطْرَافِهَا